ونعمته عليك ويهديك صراء مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا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 السو عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وسأ. السموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكثف إنما ينبعون أثوا على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، فسنوته أجر عظيمًا. سيقول لك المخلفون من العرب: سولتنا أموالنا وأهلنا، فاستوفر لنا.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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتموا أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى زُيِّنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَلَمْتُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ سَدَنَانِ الْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ الله غفور رحيم فيقول المخلفون إذا طلقتوا إلى مغانم لتأخذوا هذاون نتبعكم يريدون أي يبدلوا كلام الله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 قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم لي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فأنت طيعوا يوتكم الله أدرا حسنا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 ويهديكم فراقا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد حاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَاللَّهُ لَدَبَّرَ سُمْمَ لَا يَجْدُونَ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرَ ثُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن وَلَا تَجْدَ لسنة انْتِ لِلَّهِ تَبْدِيلا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعكُوفٌ فَنَنِي بَلَغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوا فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب نليما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 بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد ختم الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء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 ورسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه وأشدا أكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود 129-ومثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرع نخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار دَ اللهَّهُ الذيَّذينَ آ مَنُعَمُِ الص مِنْهُمْ حاتِ مِنهُم مَوْفِرَتَ